يا مهلو طلع من خايمه المظلم طلع على الحوم عين ضاورها مزيل ماجيل بحارها جواه وعساك يرمل وادم لا شرف لا عدي باعت كي ضمى يرهو ضلع رايد أمور من عيد هاو يذك يرهو وقاف غاضي بداي خاطي وقاف غاضي بداي خاطي يا من للبي عجبتوني وي سوادي اللي مهلوني بيهلو وجاف بانيل جميع يعي يخطوا الم جاف في لكم يا عاشي ع بن ايسو وفي ع اريد احكي انت اللي بعثتولي طلبتوني برسايلكم شينهول غير يايل اوضاع شينهول جارس بدالكم الكتب تشهاوي صفات ما اسناك الكتب تشهر صفات ما اسناك تقول انتو طلعبتوني اللي مهلو jaddi sawadi li ya ehlo mehlo li sawadi li bi ehlo na ja ya habbi ay اشعاذ هاي رزايه الكون وعاك ينضو كتابته انبع يعك يا حسين ويطلب يا امورته امور لو ما تيح ظري بها مين بعدك يماسنا الضوء العهاد وانا ومظامينا العهاد وانا ومظامينا خصم ثاني جعلتوني السواد اللي me ihloni habam aindi يا شيعه بني يس او فيا ليه يا شيم جار دال جدي المر استفهم امي الزهره و تجي خلوني السعير النار اذا ما شاء عيتكم دي عايشوا بيه جهار حرا اجيت اعزى وريد اسال اجيت اعزى وريد اسألك طلب عدكم تطلبوني سوادي اللي مهلوني يا لوني يعلمي بجد الهادي وفاق <تصفيق> ما أغم لكي ينبغض ينري نيس في الحرب دم وين خيرا ني اثنين لا تخ واع Sh'atibku H'araf t'uoni W'khidhal t'uoni S'waadi l'i mehluni دايفحني قمتي يا تايع وجت امبو ده نيبتلي انطرني من اري اضمام اروحيب ضاعني ويا يا يطي ترى وعنكم تقي ال dirqoni a'uday tir babay izayuni سواد الليل سوادي اللي يهلوني يهلوني يهلوني أيه يا اهلوا اذا ما حيس لا تيي الروح صح ما لكم يا بنيوسف يا امي حلوني سواد يضعا وباكر كل كتايه يبكو يا خالتي جيتي من عبي الفجر يرفع صيق بياني الكرف سفيك دمي لو انحتم اي اي سفك دام اي اي لو انحتم اي اي اوادعي العوى سوادي اللي هك ميهلوني Thank